ويتلعبون قائلين بان لا باننا لا ندفع يعني اخطاءه لانها يعني اجتهاديه ولا تخرجني من من المنهج واخيرا ارتبطوا ب جمعيه تسمى بجمعيه البر ونحن سمعنا نقد الشيخ ربيع لهذه الجمعيه وكذلك سمعنا الشيخ مقبل لان يتكلم يتكلم فيه رحمه الله وكذلك ف كذلك الشيخ كثيرا منهم يعني يعتبرون وياهل الهجري وعبد الله بن جبرين ومشهور حسن السلمان ومحمد مختار شنقيدي وفيل الحربي يعني يعني يجعلونهم يعتبرونهم من اهل سنت والجماعه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 لكل السلفيين فما كانت تنظر منهم السلفيون الذين خرطهم في موقعه اذا بهم المتساقطون ابو الحسن المالبي عدنان عرور المغراوي محمد حسان وغيره فهانا يشيك ان الطيور على اشجارها تقع فان كنت تتوى الأسماء البارزة في دعوة من الدعوات وناس منحرفين فهذا يدلق على أن سير أولئك القوم على غير الجادة فهؤلاء الذين في مركز الألباني ثم غيروه هذا يدلق على أنهم تغيروا في داخله وإلا فاسم الألباني ليس بعورة ما اسم الألباني بعورة ولا بعيد لكن هذا يدل على ان هناك شيء ثم بعد ذلك كونهم يظهرون اسماء مرموظ على اصحابها بالبدعه او الانحراف علي بن حسن الحادي وما شابهها مشهور بن حسن وائره هؤلاء لا بارك الله فيك يظهر لك ان دعوتهم دعوه حزبيه دعوه حزبيه ومن خفيت علينا بالعف لم تخفى علينا علته لم تخفى علينا علته وقد راينا تخبط علي بن الحسن الحلبي من واحده الى اخرى منذ ان قدم لمهار شكري على على كتابه ولجعل به ورد عليه العلماء ثم عندما ادانه العلماء ذهب ذهب يرد على علماء اللجنه الدائمه ثم بعد ذلك عندما ظهر الجزاء في كلامه في مقدمه الكتاب فكره التكفير او كذا ذهب يعتذر بانه قد غير كلامه في كتاب اخر فظل يخدطها من هنا ومن هناك فلعنه بارك الله ان فيك علماء الليله الدائمه قد بينوا شيئا من حاله من وقت مبكر وهم من اوائل من تكلم عليه ودعمته دعوه حزبيه ويكفي انه سائر مع عبد الحسن ومع المقراوي ومع عدنان عرعور الى غير ذلك يعني لم يستطع التخلص منهم لانه هو وهم في يد واحده وفي سيل واحد فلهذا نحن نقول للاخوه هؤلاء ايضا تداركوا انفسكم وارجعوا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واترك المنحرفين الذين يسيرون على غير الجادة ولا حاجة لالتماس الأعذار لمن قد وضح حاله في الشرس في رابعة النهار هذا مسائل اجتهادية هذا مسائل لا تخرج من أهل السنة إذا أنت كنت ترى أنها لا تخرج من أهل السنة هل أنت ترى أنها تدل على الحرافة؟ إذا كنت ترى أنها تدل على الحرافة ما بقي إلا هل خرج من أهل السنة أم لا؟ فهذا يخشي أن تتركه يا شيخ انت تتركه ولا لا اتركه بسل بسر اهل العلم حتى يغير لك حاله اذا كنت لم تستطع ان تحكم عليه بالبدعه ولم تجد نفسك قادرا على الحكم عليه بالبدعه فليكن ما لديه من الانحراف كافا في الحكم عليه بالانحراف وقف على هذا ولا تيئ ان تفارقه على ما دام انه على دعوه منحرفه اما انك تقول هذا ليس كافيا بان يحكم عليه بالبدعه معنى أنه أصبح على حافة البدعة ومع ذلك التواليه هذا ما هو من يشتلى فيه هذا ما هو من يشتلى فيه ولا طريقة سلفية حسن الله نعم الوكيل يا أخي بارك الله فيك السلف الصالح ومن ثار بسيرهم كانوا إذا رأوا على الرجل خطأاً لا يسكتون بل يناصحونه ويبينون له أما أنه يواليه ومنتظر إلى أن يصل يكون مبتدعاً بعد ذلك لا يحصل منهم ولا شيء لا لا وبارك الله فيك يكفي انك مع قوم لا اقل ان علماء السنه منهم من, من يبدعوهم ومنهم من يقول من يعرفون يا شيخ هذا لمفارقتهم هذا يكفيك لمفارقتهم فيعد النظر في نفسك الله ارغي نفسك و صلى الله العليكم والتوفيق والسداد نعم بارك الله فيكم و صلى الله